بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد بما يلفظ من قول إلا لديه ربيكم صارت النساء مآفات ربي تغصير الله تعالى واشرك به وحديثت البلع وقرحت أكباب وعذب أبرياء مظلومون وخربت عيود وطلقت نساء وقذفت نصمات ونهبت أموال طرفات اللسان اللسان هو المعبر عما في قلب الواحد منه فبقدر ما يمتلئ هذا القلب من خير نرى هذا على طرف اللسان نسمع خيرا من صحيح وإذا مرئ والعذب الله رب العالمين هذا القلب بغير ذلك ما سمعنا إلا ما هو قد امتلأ به هذا القلب لا يستقيم إيماد عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه افات اللسان افات اللسان الناس وكثير من المسلمين لا ينتبه الى خطورة هذا العضو خطورة اللسان خطورة ما يخرج من اللسان خطورة ما يكتب للسان او يكتب عليه وهل يكب الناس في النار على منخرين الا حصائد والسنتين كل لسا فوات الغيبه والمراء والجدال وكفران النعم والهذى والكذب قال صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي بما بين احيائي ورجلي اتكفل له بالجنه فله بدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهمنا يشعون فيها ولدينا مزيد فهلّا بحثنا عن علاج لآفات ألسنتنا تعالوا لنتدارس في هذه الحلقات بعض آفات اللسان ونبحث لها عن دواء أحمد الله رب العالمين حمد عبادة الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احباتي في الله وحييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه حلقات اخترتها حتى تنبه الغافل وتعين العاقل الذاكر وتذكرنا جميعا بما يجب ان يتذكره الانسان ان الانسان باصغريه قلبه ولسانه فاذا رزق الله عز وجل انسانا قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار